بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله والصلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد ان شاء الله الامتحان في اخر درس الاخوة هجول امتحان في المنزل غيبا يعني من بعد ما نالي الاسئلة حدش هيفتح الكتاب حتى يجيب على الاسئلة وحيكتب على ورقة الاجابة الوقت الذي اخذ في الاجابة ويأتي به اسمه الخدم ان شاء الله قال المصنف رحمه الله في شرح قوله لا تبلغ الاوهام لا تبلغ الاوهام قال حي قيوم فلا ينام وجل ان يشبهه الانام لا تبلغ الاوهام كن ذاته ولا يكيف الحج العقل صفاته قال وجل عن ان يشبهه الانام في ذاته او اسمائه او صفاته او افعاله كان الصفات تابعه لموصوفها فكما ان ذاته لا تشبه بالذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات كما ذكرنا هنا ان الكلام على الصفات فرع على كلامي في الذات فكما ان اثبات الذات اثبات وجود لا اثبات تكيف فكذلك اثبات الصفات اثبات وجود لا اثبات تكيف نثبت وجود الصفه ولا نثبت كيفيه الصفه نثبت وجودها ومعناها ولا نثبت كيفيتها لا نعلم الكيفيه لها كيفيه لا نعلمها لا ننفي الكيفيه ولكن كلها كيفيه لكن مجهوله والكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الاخر وكما ان بعض الصفات اذا اثبت لم يستلزم التشبيه فكذلك اثبات البعض الاخر لا يستلزم التشبيه يقول ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هذا الله اليه اهل السنه والجماعه لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بذعمهم من التشبيه وقعوا في اعظم من ذلك ولزمهم اضداد ما نفوه من الصفات الثابته بالكتاب والسنه واجماع سلف الامه بل الذين في الحقيقه تشبيه الرب عز وجل لكن بالجمادات او بالمعدومات او بالمستحيلات على درجات التعطيل التي يعني وقعوا فيها والعيا بالله فالمعطل يزعم انه المعطل هو النافي لصفات الله يزعم انه ينزه الله عز وجل عن التشبيه بالمخلوقات وهو يشبه الله عز وجل ليس بالمخلوقات الحيه بل بالجمادات الذين يقولون لا يسمع ولا يبصر ولا يعني يفعل ما يريد ونحو ذلك او الذين بالمعدومات الذين لا يفيتون ذاته سبحانه وتعالى او المستحيلات الذين لا يعني الذين ينفون عنه النقيضين كالفلك كالمتكه يعني الباطنيه كما كما ذلك من قبل قال ف سبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهوا الوحيين فيما نطقا به ووزنوا هم بعقولهم استخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا فيء يعني بعيدة ما بالبعد عن علوم الإسلام علم المنطق اليوناني ليس من علوم أهل الإسلام ولا فائدة فيه في الحقيقة يقول وإنما هي أوضاع مختلفة ادخلها الاعادي على اهل الاسلام لقصد اظهار الفساد ولغرز شجره الالحاد المثمره تعطيل الباري عز وجل عن صفات كلامه وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغوا كل سفيه يا بقى كي يغوا المفروض كي يغوا كل سفيه لا ايوه هو قالها كده لكن هي لغه تبقى منصوبه بحذف النون مش كده قالوا صفاته وكماله منفيه عنه ما خاف تموج التشبيه تعطيلهم سموه تنزيها له ليروجوا فعجب لذلك التمويه تعطيلهم سموه تنزيها يقولون نزه الله عن مشابهه المخلوقات مع انه تعطيل يروجوه على الناس الا لو قالوا نحن نعطل لما قبله احد والوحي قال نصه لا يوجب العلم اليقين فاي دين فيه هذا كلامهم نصوص الوحي اما نصوص ظنيه الثبوت والدلاله لنصوص السنه والاحاديث واما قطعيه الثبوت لكنها ظنيه الدلاله نصوص القران ثبوتها يعني قطعي ولكن ادلتها تحتمل يعني دلالاتها تحتمل التاويل عند احمد يقول والوحي قالوا نصوه لا يوجب العلم اليقين فاي دين فيه ما دين الا ما عن اليوناني قد جنى به طوبى لمن يحويه نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارى في ظلال التيه فسمى نور الذي انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا لكل شيء وتبيانا لكل شيء ولم يفرط فيه من شيء وسموا بيان النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه التي خصه الله التي خصه الله بها سموا ذلك كله احادا ظنيه لا تفيد اليقين وطبعا القران ما سموش احادا ظنيه لكن سموه ظني الدلاله ودي حقيقه يعني والله من اخطر يعني ما تحرفت به الاديان واهل الزندقه والنفاق دائم ان يستغلون هذه الامور لينفوا عن الله سبحانه وتعالى ما يعني اراده حتى في التشريعات او في الاحكام او في العقائد اذا لم يعجبهم شيء سلطوا التاويل على النصوص القطعيه الثبوت وطعنوا في النصوص الظنيه الثبوت ولم يكن اهل العلم يقسمون هذا التقسيم او يعتبرون به من اجل رد النصوص ولكن يعني معرفه الموقف من المخالف بذلك لكن يعني الذي يخالف القطعيه ثبوت لا شك انه يكفر واما الذي يخالف الاحاديث فقط فانه ضال مرتدع ليس مقصد اهل العلم رد حديث الصحيح الحديث الزيفي في عقيده ولا في عمل قال وتمنوا زخارف اذهانهم ووساوس شياطينهم قواطع عقليه لا والله ما هي الا خيالات وهميه ووساوس شيطانيه هي من الدين بريئة وعن الحق اجنبيه توجب الحيره وتوقع الحسره كثيره المباني كثيره كثيره المباني قليله المعاني يعني هي كلمات كثيره ولا فائده منها ويعني الفاظ متعدده ومحتمله ومجمله تحتاج الى تفصيلات والخوض فيها يدخل في تفريعات والى ما لا ينتهي بالقلب ولا بالعقل إلى شيء يقول كثراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء ويا ليته إذا جاءه لم يرده شيئا لكنه ودده السم النقيع وداء العضال فخاخ فخاخ هلكة فخاخ فخ جمع فخ فخاخ هلكة نصبها الأعداء لاستياد الأغبياء خدعة ماكر في سورة ناصر فعل عدو الله اللعين في قصتهما مع الوالدين عليهما السلام في دلالتهما على الشجره التي نهاهما ربهما عنها وقال لهما اني لكم لمن الناصحين فدلاهما بغرور تسميه الاشياء بغير اسمها هو طبعا في التشبيه اللي هو ذكره ويا ليته اذا جاءه لمجده شيئا لا ذكر ما ما يقبل انه ان الله وصف رؤوس الكفر بها فلا يقال ليتته اذا جاء نجد وجده اشرا من ذلك الذي وصف الله عز وجل هو اشر هو الشر رؤوس الكفر او كسراب بقياه يحتبه الظمآن ماء كسراب بقياه يحتبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيءا ووجد الله عنده فوفاه حسابه لانه يعني كل من لم يجد شيئا ينفعه هذا هو المقصود يقول وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني ادخله الاعداء علينا وسموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها وما هو الا سلم الالحاد والزندقه وجحدوا صفات الباري عز وجل وسموا ذلك تنزيها ليغروا الجهال بذلك وانما هو محض التعطيل وهذه قضيه خطيره فيما يسمى بعلم التوحيد في كثير من المعاهد والجامعات الاسلاميه علم التوحيد عندهم هو علم المنطق اليوناني وعلم الكلام والتاويلات الباطلة البعيدة التي لا تشفي ولا تغني ولا يعني تسد حاجة العقل ولا القلب ولذلك كثير من الناس قالوا ان هذا من باب الطرف العقلي قالوا علم التوحيد طرف عقلي لجهلهم العظيم باصل علم التوحيد ثم يعني جهلهم بعدم صحة هذا الامر وليس من باب الطرف العقلي هذا الذي دفعهم الى ذلك وجود هذه المناهج المنحرفه قال تموا اولياء الله المؤمنين الذين عرفوه باسماء وصفاته مشبهه لينثروا الناس عنهم مكرا وخديعه فاصبح المغرور بقولهم المخدوع بمكرهم حائرا مغلولا لانهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحكموا عقولهم استخيفه في نصوص صفات الديانه الديان عز وجل لم يفهموا منها الا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والادوات التي منحاه الله اياها ومتى شاء سلبه لصفات المخلوقين الجوارح والالات الأد... يعني الادوات التي يعني يتصف بها العبد الذي هو محدثه مخلوقه امنحه الله اياها وينزعه منه متى شاء لم ينظروا ولم ينظروا المتصف بها منهو فلذلك نفوه نفوها عن الله عز وجل لالا يلزم من اثباتها التشبيه فشبهوا اولا وعطلوا ثانيا وفي العقيده اعتقدوا ان صفات ان ان ما دل عليه الكتاب والسنه هو التشبيه هم شبهوا يعني نسبوا الكتاب والسنه الى التشبيه وهذا سوء ظن بالكتاب والسنه ثم دفعهم ذلك الى التعطيل وقعوا في يعني حفره اشد ولا يعذ بالله فشبهوا اولا وعطلوا ثانيا فلما نفوا عن الله صفة كمال لزمهم اثبات ضدها وهو النقص فمن نفى لله كونه سميعا بصيرا فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه ولا يغني شيئا وكذلك سائر الصفات وماذا عليهم لو اثبتوا لله عز وجل ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي اراد فجميع جميع صفاته صفات كمال وجلال تضيق بعظمه ذاته ونفيها ضد ذلك ولا يلد من اتفاق التسميه اتفاق المسميات فان الله تعالى قد سمى نفسه جميعا بصيره واخبرنا انه جعل الانسان جميعا بصيرا وسمى نفسه الرؤوف الرحيم واخبر ان نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وسمى نفسه الملك فقال مالك يوم الدين او ملك يوم الدين وملك الناس وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي وهو العزيز وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك وغير ذلك فلا يلزم ان اتفاق التسميه اتفاق الاسماء ومقتضياتها ومقتضياتها فليس السماء كالسماء ولا البصر كالبصر ولا الرافه كالرافه ولا الرحمه كالرحمه ولا العزه كالعزه كما انه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدث الكائن بعد ان لم يكن كالأول الآخر الظاهر الباطن وليس الفقير العاجز عن الخيار نفسه كالحي القيوم الغني عما سواه وكل ما سواه فقير إليه يعني هل الكلام هنا على ان اضافه الاسماء الى الله عز وجل لا يمكن ان تكون بذلك مشابهه للاسماء المضافه الى الخلق فكما لو ضربنا على ذلك مثالا فقلنا مثلا كلمه راس اذا اضيفت الى الجبل واذا اضيفت الى الطريق واذا اضيفت الى الابره واذا اضيفت الى الانسان كلمه راس فهذه عندما اضيفت الى المعان الى يعني ذوات مختلفه اختلفت الكيفيات قطعا رأس الجبل غير رأس الطريق غير رأس الانسان غير رأس الابره ف اذا ولا شك وكل عقل يقطع باختلاف الكيفيه في هذه الحاله مع كون كلمه راس مفهومه المعنى وهناك قدر مشترك في الذهن لا في الخارج بين معنى الراسيه لكن ليس هناك تشابه في الحقيقه الخارجيه بين هذه الاشياء ولا بين رؤوسها فاذا قلنا ان اضافه صفه من الصفات الى المخلوق واذا اضيفت الى الله عز وجل فالعقل يقتضي ان هناك اختلافا بالكيفيه فاذا قلنا سمع الله وسمع الانسان اليس اختلاف الاضافه يؤدي بالعقل الذي يفهم فهما صحيحا الى ان يقول لا يمكن ان يشته بها العقل السليم يقول هذا يلزم منه عدم التشابه لان الذات تختلف عن الذات ولذلك اختلف السمع عن السمع وهكذا وهناك معنى مشترك لا شك والا لما فهم المعنى ولذلك العلماء يقولون ان الاسماء الحسنى مع اسماء المخلوقين من جنس الاسماء المتواطئه العلماء بيقولوا ان هناك اربعه انواع من الاسماء او الكلمات سواء كانت اسماء او افعال في علاقتها لبعضها هناك الاسماء المتباينه فانا الكلمه تشبه الكلمه ولا المعنى له علاقه بالمعنى فلو قلنا مثلا كلمه سماء وكلمه ارض ما العلاقه بينهما التباين المفارقه الكلمه السماء تتكون من س م ا همزه وارض ا او همزه ر ض ض والمعنى مختلف لو قلت جماد وقلت حيوان الكلمه مختلفه والمعنى ايه مختلف هناك الاسماء المترادفه اذا بل... الاسماء المترادفه هي اسماء مختلفه الالفاظ متفقه المعاني ككلمه ليف واسد وقسوره هذه الكلمات اسماء مختلفه آ... الالفاظ مختلفه والحقيقه ايه واحده هو الحيوان المعروف بالاسد وهناك الاسماء المشتركه الالفاظ واحده نسمي الاشتراك اللفظي الالفاظ واحده والمعاني متباينه ليس بينها علاقه الا مجرد الاسم في الخارج مثل كلمه ها جب جبن ماشي كلمه جبن تطلق على الصفه الم... التي ضد الشجاعه تطلق على الايه على الطعام الماكوش مثلا كلمه عين تطلق على الذهب وتطلق على عين الانسان وتطلق على عين الماء وعلى الجاسوس وعلى بلد اسمه العين كلمه القره تطلق على الطهر وتطلق على الحيض كلمه عسس تطلق على اكبر وتكبر على... تطلق على ايه على ادبر ممكن يكون الكلمتين او المعاني بعضها ايه عكس بعض ممكن اقل حاجه فيها انها ليس بينها وبينها ايه علاقه اما الاسماء المتواطئه فهناك قدر من الاشتراك الذهني بين المسميات وفي الخارج اسماء او حقائق مختلفه ولكن يفهم الانسان من هذا الاشتراك معنى يدرك به بعض الامر عن الشيء الغايب عنه فلو قلت لك السماء زرقاء والبحر لونه ازرق فقلت لك سيارتي زرقاء انت لم ترى اي السياره بالتاكيد ان كيفيه السياره غير كيفيه الايه استماع وغير كيفيه ذواتهم وحتى في الصفه نفسها ولكن هناك قدر مشترك وهو مشترك ده في الذهن اللي هي الزرقه الانسان بيقولوا ده ازرق وده ازرق وده ازرق وهو صغير انه يعرف يعني ايه الزرقه قدر مشترك مع انها متفاوته ومش كلها زي بعضها لكن في قدر مشترك موجود بينها بيستقر في الذهن ما هذا القدر لا يوجد في الخارج مستقل لا مفيش زرقه بتلاقيها ماشي في الشارع كده وتلاقيها لزقت في حاجه بقت بقت زرقاء لا ده كل حاجه ولها صفاتها الايه الخاصه مش ما وجود القدر المشترك ده في الحقيقه الخارجيه ده صفه من الصفات موجود في الذهن فاهمه يقوم يدرك الانسان به المعنى عن الغايب فلو قلت لك مثلا معنى الحياه معنى ده قلت, قلت لك الانسان حي والحيوان حي والنبات حي معنى الحياه دي حياه ده غير حياه ده غير حياه ده بس انت لما قلت لك كلمه حي فلو قلت لك مثلا الاميبا تقول لي دي بقى حيه ولا مش حيه اقول لك ده كائن حي وانت ما تعرفش الاميبا مثلا اقول لك مثلا اسم فيروس معين واقول لك ده كائن حي مثلا او فيه بعض خصائصها فانت لما تعرف حاجه غايبه بتعرف ان من بعض صفاتها هذا الشيء فبتقوم تدرك بعض المعنى وان لم تدرك كمال العلم عما تشاهده بالنسبه الى ما تشاهده انت الشيء الغايب ده لما يوصف بهذه الصفه اللي هي فيها قدر مشترك موجود في الذهن وغير موجود في الحقيقه الخارجيه هو موجود في الذهن ده لكن الحقيقه الخارجيه يعني زي ما قلنا مفيش حياه ماشيه لوحدها كده لا تكون حياه الا ب الذي حي والحي ده متفاوض جدا حياه النبات غير حياه الانسان غير حياه الحيوان مثلا غير حياه البكتيريا غير حياه حياه الفيروس مثلا يعني كان <تصفيق> الغرض المقصود ان كلمه حي هنا في وصف الانسان والنبات والحيوان اسمه لفظ متواطئ الالفاظ المتواطئه معناها ان في قدر مشترك موجود في الذهن يفهم منه معنى ولا تفهم الكيفيه ولا يستلزم التشبيه لكن في قدر مشترك يدرك وهو القدر المطلق المطلق ده مش موجود في الخارج كحاجه مستقله او كصفه حاجه ذات مستقله لا ده قدر يفهمه الانسان من خلال فهمه للغه واي لغه من اللغات كذلك فالاسماء المتواطئه معناها ان في قدر مشترك فبنقول أسماء الله الحسنى مع أسماء المخلوقين هل هي من جنس الأسماء المشتركة ولا من جنس الأسماء المتواطئة من جنس الأسماء المتواطئة والذي يقوله من جنس الأسماء المشتركة اللي هي الأسماء اللفظي المجرد مش مشتركة فيما ي 2 في ما بينها في معنى لا دا مشتركة في مجرد اللفظ همها دول المفوضة اللي بيقولهم تفويض المعنى بمعنى إن سميع أن الله سميع معنى هسين مين يهعين ولا ندري شيئا عن المعنى بالكليه مجرد تشابه في الحروف على كده زي لو قلت لك كلمه عين وانت في معنى من معاني ما تعرفوش لو في كلمه لغه اجنبيه فيها كلمه عين بينطقوا عين كده طب ومعناها ايه انا والله ما اعرفش يعني ايه عين كلمه عين في اللغه الصينيه مثلا ولا في اللغه التركيه اذا كان عندهم لغه انا ما اعرفهاش يعني لكن ممكن تكون كلمه ايه مشتركه الحروف نفسها الاحرف زي بعضها بالظبط لكن انا ما اعرفش معناها نهائيا فاللي قالوا ان اسماء الله الحسنى اسماء مشتركه مع الاسماء الاداميه بمعنى انها لا يفهم لها معنى ودل على باطل بلا شك وهذا القول قول باطل اللي بيفوضوا الكيف والمعنى معا وقلنا هذا الكلام من قبل كررنا انه معنى باطل لكن اسماء الله الحسنى ما عسماء المخلوقين ننسى اسماء المتواطئه تواطأت على قدر مشترك في الذهن فقط وامال كيفيه فلا تدرك في حق صفات الله سبحانه وتعالى وبالتالي فاحنا لما قلنا ربنا عز وجل حي وسميع وبصير مش مجرد اتفاق اسم وليس هناك علاقه الا الاسم فقط لا ده في معنى احنا فهمناه من ادراكنا بالفطره التي فطرنا الله عز وجل عليها لمعنى التما الطفل وهو صغير بيتعلم يقول له اسمع سمعت راى رايت لغايه شاف لغايه ما يدرك معنى بسمع وانا ايه البصر وكان معنى الحياه وهكذا وربنا جعل فطره في الانسان في قبول قلبه وذهنه لهذه المعاني تدريجيا تلاقي الطفل بيعرف يعني ايه مات والحقيقه ده احنا الموجف حقيقه احنا مش عارفين يعني ايه ومع ذلك بتدرك ان الطفل بيدرك الايه الفرق ولما يكبر يبقى يدرك وكل عاقل يدرك الفرق بين الحي ولا ايه والميت ولذلك اذا قلنا ان الله عز وجل حي قيوم فهذه لها معاني ثابته ويفهم منها يتمعنا وان كان لا يدرك الكيفيه ان شاء الله يكون الكلام مفهوم في يقول فصفات الخالق الحي القيوم قائمه به لائقه بجلاله ازليه بازليه دائمه بديموم ديموميته لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك لم تسبق بضد ولم تعقب به لم تسبق بضد يعني لم تكن هذه الصفات مسبوقه بضدها الانسان متكلم لكن جاء عليه وقت لا يتكلم ليس كذلك الانسان كان الانسان سميع وبصير وجاء عليه وقت لا يسمع ولا يبصر ويعقب بذلك ايضا فالميت لا يسمع ولا يبصر الا ما اراد الله سبحانه وتعالى و الالميت لا يتكلم الا ان يعود الهازمه مره اخرى فهي صفات حالفه في حق الانذار مسبوقه بالضد ومعقوبه بالضد والله عذرا ليس كذلك لم تسبق بضد ولم تعقب به هي الصفات الذاتيه بل له تعالى الكمال المطلق اولا وابدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر زي كما محمد بن زيد ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه زمن الكلمات الاستنفيه العظيمه لا تبلغ الاوهام كنه ذاته اي نهايه حقيقتها حقيقه الذات كما قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ما يتوهمه الانسان هيجبة الوهم عندنا دايما معناها الباطل لكن ممكن تستعمل بمعنى ما فكر فيه الانسان سواء كان حق ولا ايه ولا باطل يعني كم. لا تبلوا الاوهام مهما فكر الناس في حقيقه ذات الرب فلن يستطيعوا ان يحيطوا بها قال تعالى ولا يحيطون به علما وقالت تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وانما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزله على رسله بانه احد صمد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 سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الى غير ذلك من ايات الاسماء والصفات ولا يخيف الحجاء العقل صفاته لانه لا يعلم كيف هو الا هو فالواجب علينا ايها العبيد الايمان بالله واسماؤه وصفاته وامrarها كما جاءت يعني ايه كما جاءت دالة على معانيها يعني كما ذكرنا ليس اننا نمرها الفاظا بلا معاني بل نمرها كما جاءت بلا سؤال عن الحدود والتعريفات التي هي مستقره في نفوس البشر من غير حاجه الى تعريف وتعريفها لما تقول لي عرف التمه لابد اما ان تعرف بنفس اللفظ او بما لا يفيد بيانا ولا وضوحا او لو اردنا ان يحصل تكييف لصفات المخلوقين فهذا يترتب عليه ان يقو ان يقال هذا ليس سمع الله بل هذا سمع المخلوق فلو ان سنعرف السمع بما يعرف تحديدا تكييفا بالمخلوق للازم نفي المشابهه عن الله وهذا لا يصح فلا يحتاج الى التعريف والتحديد في معاني الكلمات الواضحات في اسماء الله عز وجل وصفاته يعني ايه حي يعني ايه ما معنى الحياه هذا الكلام لا يحتاج الى تفسير يقال امروه كما جاء نقول امرروها كما جاء واعتقاد انها حق هذا هو الواجب كما اخبر الله عز وجل واخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التكييف والتمثيل الواجب عدم التكييف وعدم التمثيل عدم التكييف عدم المنهي بالتكييف عدم التمثيل نفي مطلق يبقى الصح نقول عدم التكييف الذي نعلمه هل ليها كيفية ولا ملهاش لها كيفية لكن هذه الكيفية مجهولة لنا على علمها اما التمثيل فهل لله مثل لا علنا له لا ليس كمثله شيء لان الله عز وجل اخبرنا باسمائه وصفاته وافعاله ولم يبين كيفيتها فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفيه الى الله عز وجل فالصفات ذاته تعالى من الحياه والعلم والسمع والبصر والقدره والاراده وغيرها وكذلك صفات افعاله نزل ثوى على العرش ونزول الى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عبادي وغير ذلك كلها حق على حقيقتها علمنا صفته تعالى بها بما علم بما علمنا في كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وغاب عن ان المخل جميع المخلوقين كيفيته كيفيته ولم يحيط بها علم كما روي عن ام سلمة روي عن ام سلمة صحنها روي انه هو سنه بايف وربيع الراي وهذا ثابت عن ربيعه ومالك بن انس وايضا ثابت عنه وغيرهم رحمه الله الاستواء غير مجهول غير مجهول المعنى والكيف غير معقول لا يدرك الكيفيه والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل وان والله لا كائلون كل تعب قايرون في كيفية سريان الدم في اعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا وكيف يدبر الله قوت كل عضو فيه بحسب حاجته وفي استقرار الروح التي هي بين جنبينا وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج الى حيث شاء الله عز وجل ويردها اذا شاء وفي كيفية اقعاد الميت في القبر وعذابه ونعيمه وكيفيه قيام الاموات من القبور حفاة عراة غرله وكيفيه الملائكه وعظم خلقهم فكيف العرش الذي لا يقدر قدره قدره الا الله عز وجل لا يقدر قدره الا الله عز وجل كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به كما اخبرنا الله عز وجل عنه على الفمه رسله عليهم الصلاه والسلام ايمانا بالغيب وان لم نعلم الكيفيه فكيف بالخالق عز وجل واسماؤه الحسنى وصفاته العلى والله المثل الاعلى في السماوات والارض ولا الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون امننا بالله واشهد باننا مسلمون امننا به كل من عند ربنا ربنا امننا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد مثال ثاني لمساله يعني الاسماء المتواته في قضيه معرفه المعنى وعدم معرفه الكيفيه ما اخبر الله عز وجل مثلا عنه في الجنه اخبرنا ان هناك فاكهة ولحم طير وهناك حور عين وهذه معلومة المعاني وعلمنا المعنى من القدر المتواطئ بين ما يعني بين هذه الاسماء وبين ما في الدنيا من الفاكهة ولحم طير والماء والمرأة الحوراء العيناء فكل هذا له معاني مفهومة ولكن الكيفية ليست كالكيفية يبقى بس في ان صفات الافعال اخبرنا ان هناك فاكهة مساله لم يسبق ضد ولم تعقب به ولا صفات الذات الصفات الافعال يفعل الله عز وجل ما اشاء ويترك ما اشاء سبحانه وتعالى وفعله وتركه عز وجل او فعله وفعل اخر ليست بضد متناقضه فهو عز وجل يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء ولذا قال كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمهه قبل ذلك كلمه موسى حين جاء الى جبل الطور فلما اتاه رودي ناداه الله حين جاء يسلم على اهل الجنه حين يدخلهم الجنه اذا دخلوا الجنه سلم عليه وهكذا في كل صفات الافعال وهم لم يروه قبل ذلك فان الله لا يرى في الدنيا ويرا في الاخره وهذا معلما ليس بمتناقض بل يفعل الله ما يشاء تعالى لما يريد قال باق فلا يفنى ولا يبيد لا مسبوقه بما, بما شاء الله الله على ان هي متعلقه بوقت معين صفات الافعال ولم يزل الله متصفا بانه يفعل كذا في وقت كذا لانه اتصف بانه يحيي الموتى متى يحييهم يوم القيامه وهذه صفته قبل ان يموت الموتى قبل ان يخلق الخلق اي نعم قديمه النوع حديثه الافراد قال باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد هي مشكله غيره هي ولا يكون غيره غير ما يريد دي مشكله غيره مش صح لان هنا كان تامه تامه يعني غيره تعرف فاعل مش اسم كان زي كان الله دي جمله كامله كان الله ولم يكن شيء غيره يعني لم يوجد شيء غيره فهي في اثبات الكينونه اثبات الورود فلا يوجد غير ما يريد فعل تام مش ناقص بس لو كان لتخش على الجمله الاسميه بتبقى فيها الايه ناقص وزاد يبقى ناسخ بيغير صوره الايه الـ الـ الـ الاسم والخبر يخلي الاسم مرفوع والخبر ايه منصوب قال منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد يقول باقي كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهاء فكما لا ابتداء لأول يتي كذلك لا انتهاء لآخر يتي فلا يفنى ولا يبيد بل هو المثني المبيد والمبدي المعيد سبحانه وتعالى والمبيد ده ما وردش في إثمه الله الحسن كان هذا الخبر يعني ولا المثني ولكن الله عز وجل وقال يفني خلقه اذا شاء قال الله عز وجل ولا تدعوا مع الله الهن اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجع فكل شيء يموت كل شيء حي تموت قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لا يلزم من الهلاك الانعدام لا يعني ان كل شيء هالك الا وجهه انه ينعدم زهم بن صفوان لما يعني فهم ذلك باطلا قال بفناء الجنه والنار لا يلزم ذلك بل هي باقيه بابقاء الله عز وجل لها هي باقيه بان الله ابقاها وهو الباقي بذاته سبحانه وتعالى قال ولا يكون في الكون غير ما يريد المراد بالاراده هنا الاراده القدريه الكونيه التي لا بد لكل شيء منها ولا محيص لاحد عنها وهي مشيئه الله الشامله وقدرته النافذه فما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن طبعا هي المشيئه غير القدره المشيئه هي مرادف للاراده المشيئه مرادف للاراده بس الاراده وردت في الكتاب والسنه نوعان اراده كونيه واراده شرعيه واما المشيئه فلم ترد الا ايه كونيه اما القدره فصفه اخرى الله ولا قد الانسان نفسه قد يريد اشياء ولا يقدر عليها اذا فهمنا الفرق بين الاراده وبين الايه وبين القدره فالله عز وجل فعال لما يريد وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى هو يفعل ما يريد اشياء هو قادر عليها ولا يفعلها لماذا لانه لم يرد وجودها لم يردها سبحانه وتعالى وليس لانه عاجز عنها سبحانه وتعالى اذا هناك اشياء معدومه داخله تحت القدره وليس الداخلة تحت المشاء يعني اقصد ان لم يشأ الله ان توجد وهو عليها قادر ولذلك هو على كل شيء قدير مما اراده مما لم يرده سبحانه وتعالى يقول فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن فهو سبحانه الفعال لما يريد ولا نفود لاراده احد الا ان يريد سبحان وما من حركه ولا سكون في السماوات ولا في الارض الا بارادته ومشيئته وكلام جميل وعظيم الاهميه كل حركه وسكون نعم لعموم قوله وما تشاؤون الا ان شاء الله يبقى ادنى مشيئه ان انا كلمه يعني وما تشاؤون الا ان شاء الله ما يجيش واحد يقول ان ايه ان المشيئه العامه في ان في ان الله اراد ان تكون ايضا شيء كافيه ولا يلزم مشيئه لكل فعل كما لا يلزم مشيئة لكل قطرة ماء كنا قلنا اشرنا الكلام ده في شرح الفرق المختلفة فقلنا كلام الجويني لما قال ولماذا القايم حتى في الشفال عليل اثبت هذا الكلام ومرره بل نسبه الى السن هذا كلام غير صحيح طبعا ولو تأمل هو كلامه في موضع اخرى لا قال غير ذلك انه بيقول ان جريان النهر لا يلزم منه مشيئة خاصة لكل قطرة حقيقة هذا كلام فاسد جدا كل حركه وسكن كل قطره ماء في نهر الانهار تتحرك فوق او تحت او يمين شمال لابد ان تكون بمشيئه الله وكل خلجه عرق وطرفت عين وخاطر يخطر على قلب انسان فضلا عن اراده او عمل كل ذلك لا يكون الا بمشيئه الله وكل ذلك بمشيئه خصوصا نقصد اشاء الله ان يقع ذلك الشيء في نفس الانسان او في ارادته او في فعله ولا يقال ان الله جعل له مشئه وتركهم يفعلون لا مش كده فاهم يعني مش حاطط لهم برنامج واسع وبعد كده هما بيختاروا من جواه لا مش حدد لهم مجرى وقال لهم بقى انتوا هتروحين في اللي بعد كده ده ما من حركه ولا سكون الا في مشيئته سبحانه وتعالى ده كلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله في العقيده الوسطيه مثل هذا اللفظ قال انه اخص يعني ما من حركه ولا سكون الا بمشيئته ذكر مشيئتين ولو شاء عز وجل عدم وقوعها لم تقع ورود ذلك في نصوص الكتاب والسنه معلوم كقوله تبارك وتعالى فعال لما يريد فاراد ربك ان يبلوا اشدهما وقال تعالى واذا اردنا انهلك أن قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وهذا الامر القدري الكوني غير الامر الشرعي فان الله لا امر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين انما هو امر تكوين الا ترى ان الفسقه الا حق على القول عليهم وحق القول عليهم عله لتدميرهم او عله تدميرهم وهكذا الامر سبب لفسقهم ومقتض له كما قال ابن القيم رحمه الله في ترجيح هذا الوجه في تفسير الايه الايه فيها وجهان في التفسير على القراءه المشهوره القراءه اللي غير مشهوره لي امرنا دي ما, ما ليس الكلام عليها قراءه امرنا مطرفيه ففسقوا فيها هناك تفسيران لاهل العلم امرنا امر كوني بان يفسقوا ففسقوا فيها فحق عليها القول بفسقهم فدمرناها تدميرا القول الثاني ان الله امرهم بطاعته ففسقوا يبقى في تقدير يبقى بمعنى مثل ان تقول فلان وقعت له حادثه او اصيب بكذا لا اقول كم امرته فعصاني حتى لا يقع له مثل هذا امرته فعصاني يعني ايه امرته بطاعتي ففساني وهذا الكلام يعني الوجه الاول افصح منهم لماذا ابن القيم رحمه الله بيقول انما هو ان الله لا امر بالفسق شرع هم طبعا التانيين ما قالوش امروا بالفسق قطعا انما قال أمر امرهم بالطاعه فايه ففسق يعني يقدر امرناه امرنا مترفيها بايه بالطاعه ففسقوا فيها اي فخالفوا الطاعه هو التفسير في العقيده فيه تلازم يعني لاقصد ان هم ليس بينهما تضاد لماذا لان الفسق الخروج عن ايه عن الطاعه فكون امرناهم قد امرا قدريا كونيا بالخروج عن الطاعه يلزم وجود امر شرعي خروج عنهم والا ما سمي هذا ايه فسقا فلا بد من وجود امر شرعي خرجوا عنه يبقى ده هذا تفسير ملازم يقول دول وجهين لعمله لا واحده بس انهي وجه هو اللي نبص له اكتر هو للايه ده اللي تعليل والوجه الثاني من وراه هو الكلام على التفسيرين دول كده هو واحد بيبص من ناحيادي والتاني من وراه والتاني بيبص من ورا التاني والتاني من وراه فاهمين قصدنا اللي قالوا امرناهم بالفسق كونا فهو يلزم كما ذكرنا وجود الامر الشرعي الذي ايه يفسقون عنه طب اللي قالوا امرناهم بالطاعه تبقى ايه ففسقوا هل هذا الكلام معناه ان ده خارج عن ارادته لا ده هو اولا داخل في الاراده البالغه واذا ارادنا ان نهلك يبقى انما اراده الله في هلاكهم مستلزمه لولود امر كوني بهذا الذي وقع منهم لكي يهلكوا فده ده يبقى اللي بيقول امرناهم بالطاعه ففسقوا بينظر الى الاراده الكونيه من من اول الايه والامر هنا جاله امر ايه شرعي فقط الاول اللي هو ان الامر ده امر كوني اصح في تفسير الايه واوجه لماذا ان ربنا جعل عله فسقهم هو الامر وليس الفسق وليس الامر الشرعي هو عله الايه الفسق امرنا مترافي ففاتقوا فيه فحق عليها القول فدمرناها تدنيا سياق الايه ان ده مبني على ده ده مبني على ده ده مبني على ده فلا لو قلنا امرناه بالطاعه ففاتقوا ما يصحش ان يكون ان الفسق مبني على امر شرعي ده كان ربنا شرع له شرع ليهلكهم وهي مش كده ده الشرع الحكم هنا الظاهر ان حكمه كونيه من اولها لاخرها والا يلزم ان بعضها تبقى هيك مشروعيه وبعضها مشروعيه وكلام لا يتسق ولا يستقيم ثم ان الامر الشرعي ليس خاصا بالمطرفين لان الامر يكون لايه لعموم الناس والاسباع يعذبون بماذا بطاعتهم للمطرفين فدل ذلك على ان الامر الشرعي كان مخاطب كانوا او مخاطبون به ايضا والآيه انما خصت الايه المطرفين امرنا مطرفيها لو كان امر شرعي كان يبقى امرناهم كلهم وليس امرنا مطرفين ايه فقط لان الاوامر الشرعيه عامه للمطرفين ولاعوال اثباعهم ولغير المطرفين اما الامر الكوني فهو للمطرفين والذي ادى الى ظهور الفساد والفسق والاسباع رضوا بذلك وشاركوا فيه فتحقق القول على الجميع فدمر الله عز وجل القريه تدميرا وتكون الاء من اوليها الى اخرا في سياق واحد في سياق الامر الكوني والحكمه الكونيه والاراده الكونيه الجواب بيكون كذا قول وذلك امر التكوين اللي هو امر التكو قال الا ترى ان الفسقه عله حق القول عليهم حق عليها القول يستحقوا فحق عليها القول عله لتدميرهم وهكذا الامر سبب لفسقهم ومقتضم له الأمر ده بقى wasn't full of I can also be an informal Coalitionيع the pusher is the pusher The ambitious son means it was the blood of his aluminum boiler which is the pusher No, it's cold Thelamure the pusher is the pusher yeah, that is what What do you mean is the funniestig? Jesus was the pusher What God said and none could not negotiate臨 then don't Antish any ofδα solicit his properly agreed with puny اللي الناس بتسأل عنه الامر الكوني جعله الله ليخبر اخبرنا الله به ليؤمن الناس به بوجوده ويعلموا ان الله هو الرب الذي لا يخرج شيء عن امره سبحانه وتعالى وليس لكي يضرب الامر الشرعي بوجود الامر الكوني او ان الامر الكوني لا يعلمه الناس الا بعد وقوع الامر يعرفوا رب مين ربنا امر بتكوين الشيء الفلاني وامر ده يكون بامر امر الله ان ده يحصل امر الله ان فلن يموت عرفنا انه امر الله امتى عرفناه يوم ما ما مش كده اما ان احنا هنعرفه قبل ما يحصل لا الاوامر الشرعيه لا يكلف بها الاباد الا لما يعرفوها الاول يا يعرفوه ربو قبل ما يجي معاك حصولها ولذلك بيقولوا ان لا ود الامر يوصل اولا وبعدين عباد يبقى مكلفين بيه لا لو جالهم قال له اعمل امبارح كذا يبقى ده كلام مستحيل مش كده أقيم الصراطة بالأمث ما ينفعش ده أنت بتؤمرني بأمري بأن يجب أن يكون في المستقبل حيث فيما أتقبل فهناك فرق مهم جدا بين الأمر الشرعي و بين الأمر دي الكوني فيما عرفت العباد به العباد بيعرفوا الأمر الشرعية قبل موعد وجوبها عليهم ولا بد ذلك وإذا جاء وقت الوجوب يكونوا عرفينها بحيث أنهم يؤدوها والأوامر الكونية لا يعلمونها إلا بعد أن تقع ف لذلك لا يرضى لهم ان يقولوا امر الله سبحانه وتعالى ان لا نهتدي امر الله ان لا نصلي امر الله يحتج بالامر الكوني على الامر الشرعي ده ابالسه ابليس هو اول من فعل ده الذي قال فبما اغويتني ولا يذهبوا المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا هم لو قالوها على سبيل التسليم لله عز وجل لاستسلموا لا للامر الشرعي ايضا ولو يقولوا الكلام ده عامه مضى وان هو حصل خلاص لكن ما ادراك ده هو بيحتج بالامر الكوني على اللي جاي اللي هم ما يعرفوش لسه معانا كده يعني بيقول انا مش اصلي ليه عشان ربنا ما امرشنيش شرفك ان ربنا ماذا اين تبقى تتعلمه ده ما تعرفوش الا لما يحصل ولذلك انت مكلف بما ياتي فهو يضرب هذا بذاك وهذا باطل وهذا حجه لا تقبل فمن اراد ان يحتج بها يظل يحتج بها الى ان يدخل النار كما بينا من قبل وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الايه هنا في الاراده الشرعيه وبالتالي فهو بيتكلم هنا اصلا في في الباب ده كله على الاراده الايه الكونيه ولذلك الاحتجاج بها فيها في هذا الموضع في غير موضعه ان هو بيقول هنا المراد بالاراده هنا, هنا الاراده القدريه الكونيه مش كده مش هو بيقول باق فانفنا ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد وهو جه شرحها وقال يريد هنا معناه الاراده الايه الكونيه يبقى الاحتجاج بالايه دي في غير موضعها لان الايه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لو كانت دي اراده كونيه ما كانش فيه عسر ولي في الدنيا مش كده فانه لا يكون غير ما يريد فلو قا... لا يريد بكم العسر لا لا يريد بيه مش لا يريد بشرعا فيما شرعه لكم لم يشرع لكم عسرا اما ان الناس تخالف شرع الله فتقع في العسر فده امر قدر كوني ويبقى اراد الله العسر لبعض الناس و الانسان موعسر وان كان له عسره من الذي قدر عليه العسره الله عز وجل ان قد تاب الله على النبي والمهاجرين والصحابه الذين اتبعوه في ساعه العسره ما الذي قدر العسره الله عز وجل يبقى لا يريد بكم العسره لا يريد بكم العسره ايه شرعا وليس قدرا معانا يا اخوانا يبقى بنقول هنا وقال لا يريد الله بكم اليسر دي تتحط في موضع ثاني لان الايات في ابيات او السياق في بيان القدر التامين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كون فيكون طبعا هذا امر كوني صريح وقال تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اعاد الله فتنه هؤلاء اراده كونيه اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم كونيه ايضا وقال تعالى نوح لقومي ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون الغويا قوم دي فيها تفسيرين من الغوايا بمعنى اراد الله ان يجعلهم ضالين والقول الثاني ان يغوكم ان يهلككم بمعنى الهلاك وفي الحقيقه كلاهما متلازم ايضا كلاهما حق فان الغوايا وهو فساد الاراده والنيه الذي وقع منهم يريد ان يضلهم عز وجل يجعلهم غاويين سبب لهلاكهم ومستلزم له فاذا اراد الله ان يجعلهم غاويين ضالين فهو اراد ايهلاكهم هو ربكم هو اعلم عز وجل الوضع الغوايه فيما يناسبها خلق قلوبا لا يصلح لها لا يناسبها غير الغوايه ولهاظ بالله لحكمه بالغه وهو الرب عز وجل وهو عليه ان النبي عليه ان ينصح ولكنه يصبر نفسه بالقدر وهذا موضع عظيم الاهميه ان الانسان اذا اراد الله عز وجل امرا كان يبقى عليه ان يعمل ما امر به شرحا ويفوض امره الى الله ويفعل الله عز وجل ما يريد يبقى خلاص تياس من نفسك ومن الناس وتستريح والله بس سيدنا نهضر الكلام ده بعد ما بذل مجهود هائل عظيم في الدعوه الى الله عز وجل ولكن بيصبر نفسه ولذلك قال عز وجل افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لدننا جميع نفس المعنى ان مشيئه الله انت تصبر حتى اذا رزق تستريح مع الياس ده يعني لما يياس من نفسي ويياس من الناس يياس من نفسه انه يكون قادر على هدايه الخلق يعمل ايه يعملوه يعمل اللي يعملوه وهو في الاخر ما ما يجيبش ده ده ثمره عظيمه عظيمه الاهميه علشان عمره ما يتغرض فيوم في لياب ويقول ده انا اللي هدتهم ما انت كنت فين ساعه ما كنت عمال تدعي 50 مره وما استجابوش واللي انت كنت نفسك يهتدوا ما هتدوش انك لا تهدي من احببت ولكن الله هذه ما يشاء يبقى يبقى نقول اه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تهدي احد يبقى الانسان ما يغرطش بنفسه ابدا لا ادعي يقول انا داعي وانا اللي عملت كل ده والناس دي كلها انا اللي هديتها والتزمت على ايدي لا عمره ما يقول كده ابدا ولا يفكر نفسه هو اللي علمهم والا فسبحان الله ممكن يفضل يقول الخ... خ... يعني مئات المرات وما تخشش بالمخ ولا يفهمه... يفهمها الناس ولا تصل الى قلوبهم واذا فهموها ربما لم يستجيبوا لها ده حاجه عظيمه الاهميه فعلا والله وذاك انسان يكون معاملته بينه وبين ربنا سيدنا نوح لم يتوقف عن النصح الا عندما اوحي الي انه لا يؤمن من قومك الا من قلد الا عندما اخبر بان لك عمل اخر واصنع الفلك بعنا راحيدا لكن ما تركش العمل الصالح امره امر الله به من الدعوه ومع ذلك فهو يائس من نفسه الا من رحمه الله لا ييئس الا من نفسه لا ييئس من نفسه وييئس من الخلق حتى اذا تيئس الرسل وظنوا انهم قد كذب وقتهم جاءهم نصر لفظة الغواية يغويكم أكثر استمع في القرآن من معنى الغواية والغي اللي هو الفسد الإيرادة قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في الثمان يصعد يكلف الصعود وهو الانسان بذاته غير قادر لو انما يصعد بغيره فاذا كلف ان يصعد بغير ادوات فهذا تكليف بما لا يحتمله يعني هذا الكلام يجعل صدره ضيقا يضيق اذا ذكر الله ضيق بالاسلام حرجا الحرج الشجره التي يحيط بها الشجر من كل مكان لا يصل اليها انسان حرج فالحرج بمعنى الضيق جدا الذي لا يصل اليه الايمان كما لا يوصل إلى الشجرة التي أحاطت بها الأغصان وأشجر من كل جهة هذا فيه إثبات إرادة الله وخلق أفعال العباد هذا أمر بين يشرح صدره الإسلامي يوسع صدره يجعل الصدر ينشرح ويتسع بهذا النور ويتقبله اللهم مشرح صدره العرب ومن يريد أن يضله هنا إرادة الإضلال وبين الله كيفية هذا الإضلال لأنه يجعل صدره ضيق الحرج هذه آية تنسف المعتزله وتنسف القدريه الرفاه فعلا والله تدمرهم تدميرا مفيش واحد يتامل الايه دي الا ويجد بان الله هو الذي يحكم بما اراد في قلوب الاباء طب طب طب ذنبه ايه ما هو ذنبه انه عمل ما هو ده صدره ضاقه حرا ده مش ان هو هذا الامر وقع عليه بغير فعل منه بل هذا الامر بقدره الله وقع بان الله جعل للعبد قدره واراده بها وقع فيها وهو ضيق صدره ضيق حرج هو اللي بيختار ان ان يكره الاسلام وان يبتعد عنه وده في الحقيقه اصلا بيبقى ناتج عن فعل منه اولا نقصد يعني اراده اول ما جاءه الحق لان ده جعل الصدر ضيق حرج ده اللي ما يخشوش الايمان خالص ده ده الطبع ووضع الاغلال بحيث ما يوصلوش الايمان نهائي فذا بيكون مترتب على فعل منه اولا ومش الانسان بيولد مطبوء يعني مطبوء على قلبه ايه انه انه كافر من, من من اول لحظه وانما بما كفر اول مره ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يغيروا به اول مره طب يبقى هم اللي طلبوا انفسهم روم في وقت فعلوا ما كرهه الله عز وجل فجاء فصرف الله قلوبهم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما انترفوا عن الحق صرف الله قلوبهم عنه وجعل الحق لا يصل اليها ابدا ولا يرضى الله طبون صفهم الاولاني بقدر من الله بانه وضعها في موضعها بس ما كانش ما في هذه اللحظه ما كما تمش في في في العباد بحيث لا يصل اليهم الايمان نهائيا لكن ما دمش فيهم الا من خلال عملهم وكما ذكرنا ما كان ما حصل لهمش ان هم امتناع امتناع يعني في هذه اللحظه لم يكن وصل الامر الى الطبع والغل في الاولانيه خالص اللي هو انصرافهم اول مره عن الحق قبل ان يصرف الله عز وجل قلوبهم هو الاولاني بقدر برضه ولكن هذا وضع ادى الله اشاء في مواضعها وجعلهم يفعلون بارادتهم وقدرتهم ها طبع او مطبع كافرا بمعنى لو كبر الغلام الذي خاتله القدر قال ابن عباس طبع يوم طبع كافرة أي لو كبرش وإلا فالغلام ده مات مؤمن صغير ده من رحمة الله به وبأبويه لأنه مات دون الحنس لم يعمل الحنس وذلك القدر ما أنكرش على سيدنا موسى لما قال له نفسا زكية وإنما قال له لم أقول لك أنك, إنك لن تصدق مع صبرا فهي فاكت نفس زكية وده إن أبناء المسلمين وقال تعالى واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له هنا بنلاحظ ان ايه ان الاراده المذكوره في في القران تشمل اراده افعال العباد واراده انفعال العباد انفعال ما يقع على العباد يبقى السوء ده يشمل ما يسوء العباد يعني في اقاع حصل لهم من غير فعلهم زي زلزال مثلا زي حريق زي مطر زي فيضان اذا اراد الله بقوم سوءا ويشمل اذا اراد الله بقوم غوايه اذا اراد الله بقوم ضلالا السوء ده اشمل الايه الامرين فعل العباد وانفعال العباد يعني الناس وقع عليهم الايه ده هم عملوا ايه هم ده حصل حصل عليهم في ايه مش كده هم ما عملوش حاجه هو لقى الدنيا انهدت عليهم حصل زلزال في الارض والناس ماتت في الزلزال ده حصلت مصيبه اصابتهم وأفعال هم ما فعلوها كل ذا بإرادة الله يشمل عشان كده إرادة الله تشمل أفعال العباد الاضطرارية والاختيارية أو يشمل فعلهم وانفعلهم معنا يشمل الحاجة اللي حصلت لهم من خلال إرادتهم والحاجة اللي تحصل فيهم غغما عنهم كل ذلك بإرادة الله وقال تعالى وأن الله يهدي من يريد بإجماع المسلمين العقلاء انه يريد فاعل يريد الله مش الناس الجهله الضالين فعلا اللي يقولوا ان وان الله يهدي ما يريد اللي عايز يهتدي ربنا يهدي يبقى ربنا تابع للعباد اللي عايز يهتدي يبقى يعني كان يفعل فاعل يريد مين العبد لا قطعا باجماع العلماء طبعا ما يعرفوش يصرفوها بقى في ايه ومن يريد ان يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كما تصرف كما ما ينفعش ما من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ما لا تحريف له دي لو عرفوا طبعا تحريف تحريف وان الله يهدي من يريد باطلا زي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء يوفقهم على ما يشاءه العبد الهدايه ده ضلال مبين ولا اذر بالله ده ده ده ده اراده ربنا تابعه لرذ العباد نعوذ بالله ربنا قال وما تشاؤون الا اي شاء الله مش ان ربنا ما يشاءش الا لما تشاؤوا يعني يا ربنا مستنيكم انتوا تقولوا ايه وبعدين هو اللي يفعل بعد ما انتوا تختاروا لا هو هو في افعال طاقه صح الله عز وجل بارادته قدر ان يجعل فعلهم نتيجه لفعلهم الذي هو بارادته زي ما قلنا لما زاغوا ازاغ الله قلوبهم بس زيغهم الاول كان ايه باراده الله ايضا وليس من ذلك خارجا عن ارادته وقال تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المثيحة بن مريم وأمة ومن في الأرض جميع إرادة الإهلاك دو أمر إمفعال للعباد يحصل فيهم إذا أراد الله نتقل الله فيه قال تعالى قل من ذو الذي يعطمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة وقال تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم برا أو أراد بكم نفعا وقال تعالى يريد الله الا يجعل لهم خفضا في الاخره هي ما هي الايه اللي هي يريد الله في ثنته فلن تملك لهم الله شيئا اولئك الذين يريد الله ان يطهر قلوبهم هي هي في نفس السياق لا دي هي دي ايه في ال عمران والثانيه في المائده نعم اخطاء فقوله من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يبقى اراده الانسان معلقه على اراده الله ما نشاء لمن نريد يبقى مش كل واحد يريد العاجله يلاقيها قدامه فقد اذا شاء الله عز وجل يريد يقيد غيرها من الايات وقال صاحب يافين اتخذ من دون من دونه الهه ان يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيء ولا ينقذون اني ذلل في ضلال مبين فقوله تعالى قل افرائيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمته هل هن ممسكات رحمته ان احاديث التاثي قال نبينا صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال من يريد الله به خيرا يصب منه يصب منه يعني يفتيه ده يفقهه في الدين ده فعل مين هيبقى في الاخر التوفيق فعل, فعل الرب والفقه فعل العبد فمتى يتفقه في الدين الله يفقره والعبد يتفقه يصب منه ده حاجه هتقع منه بدون ايه بدون اراده بل لو الانسان عور نفسه يقول عشان ربنا يكف عني سيئاتي يبقى ظالم ولا يراد به خيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد اذا اراد الله رحمه امه قبض نبيها قبلها واذا اراد هلاكه امه عذبها ونبيها حي فاقر عينه بهلاكه بهلاكها بهاكيا وقال عليه الصلاه والسلام اذا اراد الله لعبد خيرا عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد الله بعبد شرا امسك عنه ذنوبه حتى يوافي به يوم القيامه واذا اراد الله وقال واذا اذا اراد الله قضى عبد بارض جعل اليه جعل له اليها حاجه كلها ابي احاديث صحيحه فقال اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم باب الرفق وقال اذا اراد الله بقوم عذابا اصاب من كان فيهم ثم يبوث على نياتهم اصاب العذاب من كان فيهم ممن ليس منهم ثم يبعثون على نياتهم والاثون وهي في ذلك كثيره اكتبوا الاسئله هل يصح ان يقال ان الكافر ان الكافر اراده ففقد اراده الله الكونيه صح حق طبعا ما شاء الكافر الا لمشيئه الله لوذا في سؤال ثاني جمله مش مفيده هل يجوز ان اقول احد توكلت على الله ثم عليك لا لا يجوز ذلك التوكل ابدا هل الانبياء معصومون الصغائر والكبائر نعم على الصحيح كلتا يدي ربي يمين مع ذكر الشمال لا تنافي لان الشمال يمين مباركه في البركه والقوه ولا نقص فيها او لها اسمان استغفر الله يقول المفتي رد على الدكتور مصطفى محمود اللي بيقول لا يوجد نص في القناه يقول على الرجم ولا حديث صحيح كان الرد انه اجتهد في اخطاء فله اجم واحد لا والله ليس له اجر ان شاء الله لا هذا ليس ب اجتهاد هذا ضلال مبين كما قال عمر رضي الله عنه اللي اللي خالف اجماع اهل العلم يبقى ضال اللي خالف الاحاديث الصحيحه الثابته ويطعن فيها ويقول الفقهاء اختلقوها اختلقوا الا... الا... الا... الايه ليه كأن الفقهاء كفره اللي اللي الفقهاء مين دول علماء الاسلام دول كفره عشان يختلقوا ايات يحطوها كده قولي يا رب الله بالله يقولك اختلق الفقهاء ايهات مكذوبه ايه ده ده مين اللي بيعمل كده ده ده علماء الاسلام وفقه ايه فقيه ده اعوذ بالله ده ضلال مبين ما يتقالش على واحد يخالف نصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه يتقال عنه انه ده فاقط السؤال الاول أذكر أقوال العلماء وأدلتهم والراجح منها فيما يأتي أذكر أقوال العلماء وأدلتهم والراجح منها فيما يأتي واحد تفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآيات إلى قوله المبطلون تكتب الآية كاملة من حفظك وبند الصح لأقوال العلماء في علماء قالوا كده وفي علماء كده والراجع كده عشان كده اثنين تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لعبره أخوال العلماء في علماء كده وكده وكده والراجع كده عشان كده ثلاثة قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة مسعين إثما مئة إلا واحدة وان أحصاها دخل الجميع السؤال الثاني اذكر أصول المسائل التي فارق فيها أهل البدع منهج آهل السنة مع بيان مختصر السؤال الثاني وإذا كان أذكر أخوال علماء ودلتهم ثلاث حاجات وإذا أخذ ربك آية المثاب وما خلقت الجنة للإنسان يجب أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحصى ذكر الجنة السؤال الثاني أذكر أصول المثائل التي فارق فيها أهل البدع منهج آهل السنة مع بيان مختصر الفرق المخالفه في كل مساله السؤال الثالث اذكر خمسه انواع من الادله على اثبات علو الله على عرشه خمسه انواع من الادله ودليلين لكل نوع نعم ايوه حديث بس عايزين انواع من يعني ادله انواعها مختلفه فاهمين اللي فاهم هيجاوب نقول في خم... عايزين خمس انواع من 13 نوع ماشي كل نوع تحتيه بتاع 15 دليل مثلا فاحنا عايزين دليلين ايه لكل نوع نقول له النوع الاولاني الادله المتضمنه كده ودليلين ودلي... النوع الثاني الادله المتضمنه لكده دليلين السؤال الرابع اذكر معاني قال هو الشق بالادله في كل معنى السؤال الخامس اشرح معنى الرب الاله الاله الصمد المهيمن الجليل الخالق البارئ المصور الاول والاخر والظاهر والباطن